قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 قال إنك من المُنظرين. قال فبما أوجتني لا أقعد نلهو بصراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خروج منها مذووم مدحورا لمن تبعك منهم لأم لأن جاءنما منكم أجمعين ويا وَزَوُجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شَتَّمَ وَلَا تَقْرَبَهَا ذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْعَالِمِينَ فوساله م الشيطان ليُبدي له ما ماورِعنهما من سوءاتهما وقال ما نهك ما وقال ما نهك أكو عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما. إنّي لكُما لمن ناصحين، فذلّه ما بغرور، فلما ذقشّ جرت بدت له ما سوءاتهما وطفيقاه. صفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألمنهكما عن تلكما الشجرة وأكل لكما الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقيم متقر ومتاعني لا